رحيم الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا سيد المباركا سيكا من يحب ربنا ورضا وفال الله وسلم مبارك على عبدي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلازلت قراتنا منصولة حول تعليقات الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرف لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكية وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحي، ومثل تفسير الإمام أحمد وإصحاق بن راهاوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد بن الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مرداوي أحدهما قومنا تقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثاني قوم فاسفروا القرآن بمدرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من المعطقين بلغة العرب من غير مظر إلى المتكلم بالقرآن والمنذل عليه والمخاطب به قال الشارح رحمه الله تعالى إذن الأول أنه معتقد شيئا فأرادوا أن يحملوا معاني الكلام عليه وهذا كما يكون في العقائد والأمور العلمية يكون كذلك في الأحكام والأمور العملية تجد الرجل يعتنق مذهبا معينا ثم يحاول أن يصرف معاني النصوص إلي, إلى ذلك المعنى المعين الذي كان يعتقده سواء في اسماء الله وصفاته أو في التوحيد أو ما أشبه ذلك فمثلا يقول أنا أجيز التوسل حتى بالجن والشياطين لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة فأتوسل بكل شيء وكذلك أيضا ينكر صفات الله عز وجل يقول لأن الله يقول ليس كمثله شيء وأنا إذا اثبتت الصفة مثلت يكون معتقدا هذا الاعتقاد ثم يحمل القرآن على ذلك القسم الثاني ما عنده اعتقاد سابق لكنه يفسر القرآن بحسب ما يدل عليه اللفظ بقطع النظر عن المتكلم به وهو الله وعن المنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المخاطب به وهم المرسل إليهم ينظر إلى الكلام من حيث هو كلام فقط وهذا أيضا خطأ فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب المتكلم به وبحسب المخاطب به أيضا لو جاءت كلمة نابية من شخص محترم وجاءتك مثل هذه الكلمة من شخص صاقط أيهما أشد تأثيرا الأول محترم لأن كلمة المحترم, لأن كلمة المحترم لها وزن فإذا وصفني بعيد مثلا معناه أنه حط من قدر لكن إن جاء واحد ساقط يسب كل أحد وسبني ما يهمني مع أن الكلمة واحدة كذلك أيضا لو أن واحدا يتكلم مع شخص قال والله هذا رجيل تصغير رجل يتحدث عن صبي صغير يقول هذا رجيل فارت مدح أم لا مدح لكن لو يقولها لرجل عاقل كبير صار الذنب إذن فالكلمة الواحدة تجدها تختلف بحسب المخاطب بها حتى إن الكلمة التي تصغر تكون أحيانا عظيم وكبير كما مر علينا وكل أناس سوف يدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل فبعض الناس يأخذ القرآن والحديث يفسره بحسب ما يقفضيه ذلك اللفظ الظاهر بقطع النظر عن المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وقرائن الأحوال وهذا خطأ نعم وهذه جملة مهمة جدا في الذي ينظر إلى تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى سبق وأن بين الشيخ رحمه الله تعالى النوع الأول من الاختلاف وأن بين مفسرين من الصحابة ومن بعدهم وأن ذلك أكثر يرجع إلى اختلاف التنوع وأن اللفظة الوحيدة يكون لها أكثر من معنى فيعبر هذا بلفظ عن هذا المعنى ويعبر الأخ بلفظ عن هذا المعنى وثالث يعبر بلفظ عن هذا المعنى والمعنى واحد وانتفاوتة تفاوتت الألفاظ كما نعبر عن الصلاة المستقيم بيننا والإسلام عبر عن صرف المستقيم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن صرف المستقيم بأنه القرآن كل هذا لها وجه ولا يعد هذا من الاختلاف بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل نوعا آخر ينبغ على طالب العلمي الذي ينبغ في تفسير التنبه إليه وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال من جهة الاستدلال لا من تفسير اللفظ مجردا إنما من جهة الاستدلال يعني أنت تريد أن تستدل بهذه الآية على كذا وكذا هنا وقع اختلاف بين المفسرين من جهة الاستدلال لا من جهة النقل وهو أن بعد تفسير الصحابة وبعد تفسير التابعين وتابعين بإحسان حصل أن القرآن أصبح يستدل به كل من يعتقد أو يرود أن يعتقد شيئا في ذهنه فوقع هنا خلط ولبس وخطأ مرجع هذه الأخطاء يتوقع في التفسير, بعد التفسير المعتمدة مرجع هذا يرجع إلى سببين السبب الأول أن أقواما اعتقدوا معاني في نفوسهم أولا وفي أذهانهم أولاً، ثم جاءوا للقرآن يبحثون عن أدلة تؤيد هذا الاعتقاد. كما سبق بياننا لكم إنه في مجال الاعتقادات، في مجال الاعتقاد، لأن أقواماً اعتقدوا ثم ذابوا يستدل، فهؤلاء ولابد سيلون أعناق نصوص القرآن لتوافق مذهبهم في الاعتقاد. لهذا وقع وقع بذلك. وقد بذلك أخطاء كثيرة جدا يعني مثلا كما قلنا أن الجهنية لما عطلوا صفات, صفات الله سبحانه وتعالى فإذ هم اعتقدوا هذا فاعتقدوا التعطيل وأن التعطيل مبدأ تنزيه الله سبحانه وتعالى وأن من تنزيه الله عز وجل أن يعطل عن صفاته لأن لو وصفنا الله وتعالى بأي صفة فسيكون بذلك مشابه للبشر ماذا صنعوا لا جاءوا إلى القرآن هل هناك شيء يدل على التعطيل؟ هل هناك شيء يدل على عدم التصافي ليس عن غرابي الصفة؟ فنظروا فوجدوا قول الله سبحانه على ليس كمثلي شيء واخذ هذا فقط مع اكمال الآية لأن تتمت الآية حجة عليه ولهذا نقول إن المشبهة في أو الممثلة في الوجه الآخر الذين أرادوا أن يبينوا أن حقا الله عزوجل علينا أن نثبت له سبحانه أسماء التي وصف بها سماها وصفات وصفاته التي وصف بها نفسه. ثم قالوا بأن الله سبحانه خاطبنا بهذه الأسماء وصفات بمن نعرف بلغتين ونحن لا نعرف عن اليد إلا اليد التي نراها أمامنا ولا نعرف عن القدم إلا القدم الذي نراه أمامنا ولا نعرف عن العين إن العين التي نراه أمامنا وبالتالي. فإن من تمام وصف الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أننا نصف الله ونسمي الله عز وجل بما يكون كما نراه في خلقه تماما لأن الله سبحانه إنما كلمنا برغة نعرفها فصالوا يستدلون بمثل قول الله وهو السميع البصير إلى المعطلة أخذوا قسما من الآية والممثل أخذ قسما من الآية وكل ذلك إنما منطلقه أن المعتقد أولا ثم جاءوا للقرآن يريدون الاستدلال به على ما ذهبوا إليه وكذلك الجبرية وكذلك الصوفية وكل ضال للمبل يحاول أن ينتزع من القرآن ما يدل على معتقده ومذهبه هذا الوجه الأول الذي وقع به الخلط والخطأ في الاستدلال بكتاب الله سبحانه وتعالى أما الوجه الثاني ثين هناك اقواما فسر القران بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلامه واخذ اللفظ على ظهره في اللغه هو يريد ان يفهم من هذا من هذا اللفظ معنى معين فأخذ بالظاهر ظاهر هذا اللفظ القرآن لها دلالتها ولها مواضيعها التي ينبغي أن تفهم فيه فهؤلاء أخذوا بمقتضى اللغة فقط بقطع النظر عن المتكلم بالقرآن وهو الله أو المنزل عيد قرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المخاطب وهم المؤمنون فصاروا لك إيه والله إنه مثلا كالجهمية مثلا فالجهمية على لأن القرآن مخلوق به مثلا بقول الله سبحانه وتعالى إن جعلناه قرآنا عربي فقالوا الجعل هذا إنما يكون بمعنى الخلق هاتوا كده من النصوص قال تعالى وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور فقالوا إذن إن جعلناه قرآنا عربيا مثل وجعل الظلمات والنور فإذا هنا القرآن مخلوق طيب نحن نوافقكم أن الجعل يأتي بمعنى الخرق في القرآن، لكن هل الجعل لا يأتي إلى بمعنى خلقة؟ لا يرجع هذا جعل إلى بمعنى خلقة، ولا جعلت بمعنى صيارة أيضاً. فلا بد أن ننظر إلى معاني هذه اللفظة، فإن اللفظ واحدة قد تأتي بمعاني متعددة. يعني مثلا عندنا مثلا أم تأتي بمعنى مثلًا. الدين إن وجدنا أباءنا على أمة أمة تأتي بمعنى الجامع الاختصار الخير إن وجد... الضغط كان أمة قانتا تأتي بمعنى الوقت والذكر بعد أمة هذه معاني تختلف للغضة الوحيدة لماذا تحمل هذه المعاني كلها أو هذه المعاني كلها على معنى واحد ليس هذا من الإنصاف إنما لغضة الوحيدة لابد أن تظهر إلى صياقهنا قال سبحانه وتعالى إن رادوا إليك وجعلوا من المرسلين هل جعلوا من المرسلين يعني خالقوا من المرسلين فإذا النوع الثاني مما أحدث أخطاء في الاستداد بكتب الله سبحانه وتعالى أن أقوى من عمدوا إلى المعنى اللغوي أو ظاهر المعنى اللغوي ولم ينظروا إلى المعنى الشرعي، إلى مراد الله سبحانه وتعالى، إلى مراد رسولي رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى حال المخاطبين، وهم المؤمنين، وهم المؤمنون. لن ينظروا إلى هذا، ولهذا وقع الظلال. عليه فإن الناظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ويرودها ويفسره، لا بد أن يتخلّى من هذا، ولا بد أن يدمر اعتقاد على الاستدلال. لا يعني يعتقد ما استدل، لا يستدل. ويظهر في أديله ثم يعتقد بعد هذا وثانيا أنه لا يفسر اللفظة بمعناها اللغوي المجرد دون المعنى الشرعي المعتبر في نصوص الشريعة وإنما يجمع بين نصوص الشريعة أو المراد الشرعي والمراد اللغوي لو فصرنا الإيمان مثلا بأنه في اللغة التصديق حول إقرار ولم نفسره بالمعنى الشرعي فإننا سنظل ونقول كما قال المرجئة لأن الإيمان هو مجرد التصديق أو هو مجرد الإقرار ولو لم يصحبه عمل لكن الإيمان الشرعي الذي خاطبنا الله به وخطبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتضمن العمل وعلى هذا فقف الأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى. قال المصنف رحمه الله تعالى، فأولون المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به.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 قال الشارح رحمه الله تعالى راعوا من المراعاه وليست من الخوف لماذا قلت راعوا دون راع جرب الفعل من الضمير ماذا تقول راع فإذا كان آخر الفعل ألفا فإن الذي قبل الواو يكون مفتوحا ولهذا نقول صلوا اولا لانها فعل صلى ونقول زكوا لان الفعل صلوا لانها فعل صلى ونقول زكوا لان الفعل زكى ونقول عموا لان الفعل عمي نقول رضوا لان الفعل ليس اخره الف المهم اذا كان اخر الفعل الف فإن الألف تحدث وتبقى الفتحة وتأتي بالواو وهذه قاعدة مضطردة تقول سعو فإذا كان فعل أخره ألفا فإنك إذا حذفت الألف فإنك تفتح ما قبل الواو فتقول سعو قال الشارح رحمه الله تعالى ولكن الواجب للإنسان أن ينظر إلى اللفظ وينظر إلى قرائنه المحتفة به من حال المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وما أشبه ذلك وهذا شيء معروف لكل أحد أن الكلام يختلف بل إن الكلام حتى في نظرات المتكلم يختلف إذا مثلا تكلم بعنف واحمرار عين وانتفاخ أوداج وانتشار شعر ليس كمثل الذي يتكلم بهدوء تجد الأول كأنما يرمي بشرر والثاني لا الشيخ رحمه الله قسم قسمين قسم ينظرون إلى المعنى ولكن يحاولون أن يجعلوه على ما يريدونهم وقسم ينظرون إلى اللفظ فقط وليس عنده معتقاد سابق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 اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتاولوه على آرائهم ثارثا يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارثا يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه قال الشارح رحمه الله تعالى الفرق بين الأول والثاني يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وثارثا يتأولون ما يخالف مذهبهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونضرب مثلا لذلك بالمعطلة مثلا يقولون ليس كمثله شيء هذا يدل على أننا لا نثبت أي صفة تكون للمخلوق هل هذا صحيح أن الآية تدل على ما قالوا لا وتاره يحرفون الكلمة فيقولون المراد باليد القدرة أو النعمة هم يثبتون هذا لكن يحرفونه وتاره يحملون اللفظ ما لا يحتمله وتاره يصرفونه عن معناه ومن هذا ما وقع أخيرا في أولئك الذين فسروا القرآنه بما يسمى بالإعجاز العلمي حيث كانوا يحملون القرآن احيانا ما لا يتحملوا صحيح أن لهم صنباطات جيدة تدل على أن القرآن حق ومن الله عز وجل وتنفع في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ممن يعتمدون على الأدلة الحسيه في تصحيح ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم احيانا يحملون القران ما لا يتحمله مثل قولهم ان قوله تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ان هذا يعني به الوصول الى القمر والى النجوم وما اشبه ذلك يعني ان الله قال لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان عندهم العلم هذا لا شك أنه تحريف وأنه حرام أن يفسر كلام الله بهذا لأن من تدبر الآية وجدها يوم القيامة السياق كله يدل على هذا ثم إنه يقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وهؤلاء ما نفذوا من أقطار السماوات بل ولا وصلوا إلى السماء وايضا يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس وهؤلاء لم يرسل عليهم والمهم أن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثبات أشياء من القرآن ما دل عليها القرآن ومنهم من يفرط وينفي أشياء دل عليها القرآن لكن يقول هذا ما قاله العلماء السابقون ولا نقبله لا صرفا ولا عدلا وهذا خطأ أيضا فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم الآن من دقائق المخلوقات فلا مانع ان نقبله وأن نصبق به إذا كان اللفظ يحتمله أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يمكن أن نقول به نعم هذه مسألة مهمة جدا شر إليه الشيخ رحمه الله تعالى ودخلتهم فيما قال شيخ الإسلام من أن الألفاظ ينبغي أن تراعى فيها أنواع المراعاه كمراد المتكلم هو الله ومراد المنزل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومراد المخاطب ينبغي أن نذهب إلى السياق وأن نضم المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية وأن لا نستقل بالمعاني اللغوية فقط أو نأخذ شطرا من هذه المعاني اللغوية ويقد يكون لفظ له معاني متعددة فنحمل, فنحمل اللفظ معنا واحدا ونضرب ببقية المعاني عرض الحائط ما ينبغي هذا ومن ذلك ما أشر إليه الشيخ رحمه الله تعالى في الذين يقوم بعجاز العلم في القرآن نعم صحيح القرآن فيه معاني جليلة وأن هؤلاء قد اكتشفوا اكتشافات بها علم أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم هذا جيدا إن شاء الله ونعلم أن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق هذا الكون وأنه لا تعارض بين كلامه سبحانه وتعالى في القرآن وبين خلقه عز وجل لكن قد يطلع بعض عبادي على بعض الأشياء التي بها يحصل يقين للبشر في هذا العصر ب. هذا القرآن لكن قد يحصل أن كثيرا من الذين يعتنون بهذا بهذا الإعجاز قد يحصل منهم أنهم يلون أعناق النصوص بتوافق بعض هذه الأمور المكتشفة ثم يقال هذا من القرآن هذا كذا هذا كذا ثم يحصل بعد ذلك اكتشاف أن هذا الاكتشاف كان باطلا وكان خطأا فحينئذ قد يكذب القرآن عند أقوام أفهمهم هؤلاء أن القرآن انما قصد كذا فإذا تبين هذا الخطأ بعد ذلك يقال القرآن فيه كذب لذا نقول ما ينبغي أن نحمل القرآن المحاملة التي لا تكون فيه بحق وينبغي أن نأخذ من القرآن ما دلت عليه المعاني اللغوية مضافه إلى المعاني الشرعية وهذا هو عمل الراسخين من أهل العلم وعمل الأسبات من أهل العلم أنهم ينظرون في القرآن لا بمعتقدات سابقه ولا بلين لاعماق النصوص وإنما يفهمون القرآن على وفق الفهم الصحيح المستنبط المعروف عند سلفنا الصالح وأنهم يركزون على المعاني الشرعية الموجودة في النصوص من الكتاب والسنة وأنهم يأخذون من اللغة ما لا يخالف هذه المعاني الشرعية وإنما بما يدعم هذه المعاني الشرعية ولهذا لا نجد عندهم زللا ولا خطا ولا شدودا وإنما نجد فهما مستقيما على وفق فهم الثلاث الصالح طيب نكتفي بهذا